بسم الله الرحمن الرحيم سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكه فَكَتَ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50000 سَنَة فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمَهِينِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يا ولد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته واخي وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم نجي كلا انها نظا نزاعه للشواك تدعو من ادبر وتولى كلا انها نظا نزاعه للشواك تدعو من ادبر وتولى وجمع فوعى ان ال سَنُخْلِطُهُ نُوعا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَلُوعا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ لِحُفَاظِ فُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ اولائك هم العادون والذين هم لامتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون ثمال للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عذين ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كلا كلا ان خلقناهم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخرضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجذاف سراحا عَلا نُصُبِي يُفْضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ